وإن كنتم مرضى أو عَلَى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أو لمست من النساء أفلم تجدوا ما آفتمم صعيبا طيبا فسحوا بأجوهكم وأيديكم منه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 سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِفْطَ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوه وأقرب للثقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتمهم واقرضتم الله قرطًا حسنًا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم ولأدخلن أنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل، فبما نقضهم؟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 فاغف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا من لما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم والفَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بَنَ مَرْيَمَ وَأُمْمَهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا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 يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم ما لا فتره من الرسل ان تقولوا ما جاء انا من بشير ولا نذير فقد جاءكم أشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَالَ فِي كُمْ أَبِيَّ أَوْ جَالَكُمْ مُلُوكَهُ وَأَتَكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتد ولا أدبركم فتن قلب خاسرين قالوا يا موسى ن فيها قوم جبارين وإن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون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 قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما دام فيها فذهب انت وربك فقاتنا ان ها هنا قاعدون قال ربي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 إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يبي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبون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 ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لا مسرفون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 ك سبأ لك لم من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه.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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب نظيم سماعون للكذب أكالون للسحر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم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 ورات فيها هدى ونور يحكم بأن نبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس وخشون ولا تشتترو بأيات ثمنا قليلا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَفْفَ بِالْأَفْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالجُرُوحَ قِصَاصًا وَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة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 ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ولكن اللَّهُ فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنحكم رَبَّنَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّ فَعَلَمَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّكَ ثِيَرَ بَنِ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ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 وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ سارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا ذائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ناديم ويقول الذين آمنوا أها ورسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لماكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دين ابي فسيؤتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين عزته على الكافرين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 أنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة فأخذواها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون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 أعطوا أولئك شر مكان وعظل وسوا السبيل وإذا جاءكم قالوا آمن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 قلت أيدهم والعنوب ما قالوا بل يداه مرسو فتاني يوفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ماء وзина إليك من ربك قيانًا وكفرا وألقينا بينهم العداوه والبغضاء أإنا يوم القيامه كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله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 ولو أن نوم أقام الثورات والإنجيل وما غزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم منهم أمم مقتصرة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 والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا الكتاب لستُ معلَّشِي الحثَّةُ قِيِّمُ التوراةِ والإنجيلَ وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيراً منهم.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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الثَّالِثُ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَإِنَّ مَن يَنْتَهُرَ عَمَّا يَقُولُونَ لَا يَمَسُّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 كروا فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا.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 أخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم موذة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين وربانا وأنهم لا يستكبرون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 الله لا يحب المغتدين وكنوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنين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 وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا sama al-khamr, al-maysir, al-acsab, al-azlam, rizqum min amal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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في ما طاعوا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المقصود يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فَمَنَاعَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ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 وَخُرْمَعَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّمَا دُمْتُمْ خُرْمَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّنَفْسِهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ وَلِلْمَلَائِكَةِ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 يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبِذُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ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 قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من من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 فَأَيُّ نَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ثنان ذو عدل منكم أو آخرين من غيركم إن آتتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت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 فإِنَّ ثَرَا لَآئَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ قَائِمًا فَآخَرَن يَقُومان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِالْمَا فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا يرو بالشهادة على وجهها أو يخافون أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهذى القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغنوب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 إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وَإِذ أُوحِيَ إِلَى الْخَوَارِنِ أَن آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ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 بَنَاءَ نَزَّلَ عَلَيْنَا مَاءً إِذَا ثَمِمَ مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْ وَرِزْقَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنَّ أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين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 فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أُمِرْتَنِي بِهِ أَن أَعْبُدَ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك